بسم الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم من أجمعين هذا السائل يسأل عن الوسوسة يقول هل هي غم أو حزن وكيف الخوف الخراج منها وما هي السبب التي تؤدي إليها الوسوسة هي مرض من أمراض القلوب الوسوسة مرض من أمراض القلوب وهي من الشيطان كما في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الوسوسة من الشيطان أمور يستجلبها الشيطان لقلب الإنسان ويردها على القلب في عقيدته في عبادته في تفكيره وتصوره فتتعب القلب تتعب القلب و و وتدخل عليه اشكالات كثيرة جدا تدخل عليه اشكالات في عقيدته تدخل عليه اشكالات في طهارته وعبادته وصلاته وسائر أموره فالوسوسه من الشيطان واردات يوردها ونفث ينفثه في قلب الإنسان فيكون في القلب وساوس وعناج الوسوسه جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأهل العلم كتبوا في الوسوسة ودمها والتحذير منها وبيان وسائل علاجها كتابات كثيرة كتابات كثيرة وابن القيم رحمه الله في كتابه غاثة اللافان مصائد الشيطان توسع جدا في معالجة الوسوسة وتكون معالجة الوسوسة بأمور يمكن أن تلخص في نقاط النقطة الأولى أن يحاول من ابتلي بها أن يقطع وارداتها على قلبه بمعنى أن يشغل قلبه دائما بالنافع المفيد من أمور الدين وأمور الدنيا ولا يجعل لهذه الواردات تمكن في قلبه ودائما يتشاغل عنها ويصرف قلبه عن الفكر فيها والنظر فيها وإنما يشغل قلبه بأمور نافعة ومفيدة من أمور الدين وأمور الدنيا الأمر الثاني أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويلتجي اليه ويتعوذ به ومن ذلك هم سورة الناس من أعظم العلاج للوسوسه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قال ابن عباس رضي الله عنهما الوسواس الخناس هو الشيطان إذا ذكرت الله خنس يعني ذهب وابتعد وإذا غفلت وسوس وهذا فيه إشارة إلى علاج للوسوسه وهو أن تكثر من ذكر الله والاستعادة به ودعاءه وحسن الالتجاء إليه تبارك وتعالى الأمر الثالث وهذا دائما نؤكد عليه لمن هو مبتلى بالوسوسه ولا سيما الوسوسه في الطهارة أو الصلاة أو أنواع العبادات وهو أن لا يعبد الإنسان الله إلا بما شرع ألا يعبد الله إلا بما شرع يعمل هذه القاعدة اعمالا منضبطا في عباداته تجد المبتلى بالوسوسه يتوضا عشر مرات احيانا يتوضا عشر مرات ويكبر أكثر من مرة بسبب الوسوسه التي عنده في طهارته أو في عبادته فعليه أن يضبط هذه القاعدة ضبطا أكيدا ولا يفتح لخرمها مجالا أني أعبد الله بما شرع في الوضوء هل شرع لنا الزيادة عن ثلاث مهما ورد عليه واردات في قلبه من وساوس ليزيد عن الثلاث يقول لنفسه ماذا السنه أن لا يزاد على ثلاث وإذا طالبته نفسه بالوسوسه التي فيها بالزيادة على ثلاث يطالبها بماذا بالدليل يقول أعطيني دليلا على الزيادة على الثلاث وأزيد ما يقبل منها طلبها بدون دليل وإنما يلزم نفسه بالسنة ولا يعبد الله إلا بما شرع الله له وإذا طالبته نفسه بأمر لا دليل عليه لا يطيعها والنفس إذا كانت مبتلات بالوسوسه تطالب من صاحبه أمورا كثيرة لا دليل عليها في الشرع فيلزم نفسه إلزاما الا يمتثل لنفسه أي شيء إلا بالدليل من كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام الأمر الرابع أن يقرا ما كتبه العلماء وخاصة ما كتبه العلامه ابن القيم رحمه الله في كتابه اغاثه اللهفهم مصائد الشيطان يقرا ذلك والامر الخامس وهو مفيد لمن هو مبتلى بالوسوسه ولا سيما في الطهارة والصلاه أن يتامل في حاله ويقول حالي من حال الناس وحالي أيضا من حال نفسي قبل حصول هذه الأشياء فبمثل هذه المعاني وتفعيلها في النفس تذهب بإذن الله تبارك وتعالى عنه الوسوسة أو لا يذكرون أن في نسخة النسخة التي في أيديهم ربيع قلبي ونور صدري بدل نور صدري نور بصري فال... لا الذي ورد نور صدري ليس نور بصري هذا السال يقول ما حفظ قراءة آية الكرسي عند السفر دائما طمعا في بركتها والحفظ, والحفظ, والحفظ بها لا أعلم ما يدل على قراءة آية الكرسي عند إرادة السفر ومثل هذا الأمر لا يكون إلا بدليل أن يوظف ذكرا معينا لأمر معين لا دليل عليه هذا يدخل الإنسان فيه في باب الإحداث والابتداع. فليس هناك دليل يدل على مشروعية قراءة آية الكرسي عند إرادة السفر وإنما الذي جاء أدبار الصلوات المكتوبة وفي في أذكار الصباح والمساء وعند النوم ولم يرد عند السفر أن تقرأ آية الكرسي وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء عظيما ماثورا يقال عند السفر اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطيعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل نعم. هذا يقول القول علمته أحدا من خلقك خاصة بالأنبياء والرسل فقط يعني مثل هذا يقال فيه بما دل عليه الدليل أما الدعاوى التي يدعيها بعض أصحاب الطرق وأصحاب الضلال بعضهم يدعي لنفسه أن عنده اسم اختصه الله به اختصه الله به وبعضهم يقول إن ل... ل... لأسماء الله الحسنى خادما روحانيا خادما روحانيا وأنا عندي هذا الاسم وخادمه و... ويدعي بعضهم بناء على ذلك أن يعلم المغيبات ويعلم ما في القلوب وما تكنه الصدور ويعلم ما كان وما سيكون وأشياء من هذا القبيل يدعيها أهل الدجل وأهل الكذب من أصحاب الطرق والضلال فهذا كله باطل ويدخلون على الجهال وعلى قليل العلم من هذا الباب ان عندي اسم الأعظم وعندي خادم الاسم يخدمني في أي شيء أريده وأنا أعلم من خلال هذا الاسم ما في صدرك يقول وأعلم الأمور المستقبلة وأشياء من هذا القبيل هذا كله باطل وكله ظلال ولا يقال في شيء من هذا إلا بدليل واضح من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هذا يقول نحن نتحرد بناء على هذه الخرافة التي وجدت عند الطرقية وهي خرافة كل اسم له خادم وأن بعضهم يدعي لنفسه أن عنده خادم هذا الاسم ويعلم من خلاله كذا مؤخرا أحد أحدهم ألف مطوية وأصبحت توزع بكثرة بين الناس في علاج الأمراض في علاج الأمراض ودع صاحب تلك المطوية أن لكل اسم خصيصة في علاج مرض معين قال مثلا أمراض الأذن أمراض الأذن اسم الله السميع ويحدد أرقام تكرره مئتين وإحدى عشرة مرة أمراض العظام اسم الله الجبار تكرره كذا ومشى على الأمراض كلها حتى أمراض البواسير وأمراض المعدة وأمراض كل مرض حدد له اسم من أسماء الله وحدد رقم معين يكرر في هذا الاسم وهذا ضلال وباطل ضلال من جهة تحديد العدد وضلال من جهة تعيين الاسم وضلال من جهة تكرار الاسم لأن مثل ما ذكرنا بالأمس لا يوجد في الأذكار والدعوات الماثوره أن تكرر اسما أو تكرر لفظا مرات هذا لا يوجد والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يؤتى له بمريض ماذا كان يقول ما كان يكرر اسم ولا يقول لهم كرر هذا الاسم مئة مرة او مئتين او ثلاثمائة كان اذا اتي بمريض قال اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولما شكا عثمان بن مضعون الما يجده في بطنه منذ اسلم قال له عليه الصادق السلام ضع يدك على الذي يعلم من جسدك ثم قل ثلاث مرات بسم الله وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد ثم يأتي هذا الرجل ويبث بين الناس هذه الأوراق ثم الجهال ومن يشكو من مرض أتعبه سنوات والمه ماذا سيقول وخاصة أن هذا يقول هذه جربناها وجربت ماذا سيقول الذي يشتكي من الم في بطنه من سنوات أو في الم في أذنه من سنوات وقال له في هذه المطوية هذا الكلام ماذا سيفعل وهو جاهل تجد الأمر الذي يطبق كثير من العوام يقول نجرب النفعة ولا ما ضرت كثير ما يقولون هذا خطأ قبل أن تجرب انظر هل هذا مشروع ولا لا ليست المسألة بالتجارب وإنما هل هو مشروع أو ليس مشروع فهذا العمل عمل باطل ليس مشروعا ولهذا المصيبة من جهات كثيرة في مثل هذه الورقة أن, أن, أنها تشغل الناس بهذا الأمر المحدث الذي لا أصل له وتبعدهم عن ماذا تبعدهم عن الدعوات التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمها أمته وأقول لو كان في صاحب هذه المطوية خيرا و, و, وأراد نفعا للناس لكتب هذه الدعوات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مطوية ورغب الناس فيها ورغب الناس فيها ونشر فيهم السنة بدل ان ينشر فيهم البدعة ويراغب فيهم المحدثات وهذه مصيبة حقيقة وبلية وبدأت تنتشر بقلة الجهل وركون الناس إلى كل أحد يأخذون دينهم عن كل أحد حتى الآن يعني في القنوات الفضائية فيها على الهواء مباشر كهنه ومشعوذين على الهوى مباشر كانوا مشاودين ويرشدون الناس لوسائل وسائل للعلاج يعني بعضهم يقول لمن يسأله إذا كان مصاب في عين أو في بيت عين قال تأتي ببخور ومبخرة في البيت وتضع عليه حبة البركة وتضع معها ملح وتدور بالمبخرة في البيت ويشغلون بخرافات عن السنن الواضحات البينات وقرأ سورة ياسين عدد كذا وقرأ كذا أشياء يخترعونها لهم ويضلون الناس ثم يأتي العوام بعد ذلك بعد أن سمعوا لهؤلاء يأتون إلى العلماء يقول هذا صحيح أنت مخطئ من البداية لماذا تسمع لهؤلاء السماع ابتداء لا يكون إلا لمن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر لا تفتح القنوات وكل من يتكلم تستمع له قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الآن بدأت تنتشر بين الناس بدع وخرافات وأشياء وخاصة في باب العلاج علاج المرض علاج الوسوسة علاج الهم علاج كذا بدأت تنتشر خرافات لا حد لها بين الناس والسبب في ذلك أن الناس أصبحوا يأخذون عن كل أحد نعم شخنا لو تنبهنا عن أيضا هذه من الأمور المستجدة الآن في زمانه ووفدت علينا من الغرب الكافر البرمجة العصبية اللغوية ودخلوا في مثل هذه البرمجة إلى خرافات ما لا حد لها وعبث في افكار الناس وفي عقولهم الذي يريد ضبط وقته ويريد راحة نفسه ويريد سعادة قلبه ويريد استقامة أموره أين يجد ذلك نحن مسلمون نحن مسلمين أين يجد ذلك أليست في كتاب الله أليست في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من خلال هذه البرمجة واتوا بأفكار بعضها صحيح يعني أشياء معروفة وبعضها خرافات بل كثير منها خرافات لا حد لها يعني الآن أنا أضرب لكم مثالا بمناسبة دعاء الهم من الأشياء التي شغل الناس بها أصحاب البرمجة أصحاب البرمجة أحدهم يقول لمن أمامه ومن أمامها مستمعون له بكل شغف للعلم الذي سيقدمها لهم يقدم لهم حل للمشكلة يقول إذا كان عندك مشكلة واستمعوا واعجبوا لما يدار وما يفعل وما يقال قال إذا كان عند احدكم مشكلة ويريد أن يعالجها وأتعبته وأحزنته وآلمت قلبه إذا كان يريد أن يعالج المشكلة فعليه بالطريقة الآتية ما هي الطريقة قال تصور أن مشكلتك أمامك على شاشة التلفزيون واجمع قلبك تماما وركز سمعك وبصرك وضع المشكلة أمامك في التلفزيون وتصور وأنت في الغرفة أن التلفزيون أمامك وفيه مشكلتك وابدا عرض المشكلة في التلفزيون الذي أمامك من أولها من بداية المشكلة وانظر إليها كأنها أمامك يقول انظر إليها وكأن التلفزيون أمامك وتنظر إلى المشكلة وتتابعها من البداية إلى تمشي مع الحدث من بدايته الحدث طويل تكون مشكلة طويلة في سنوات تستعرضها عبر وقت طويل تبدأ المشكلة بدايتها تعرضها أمامك أنت في التلفزيون ثم لما تصل إلى قرب نهاية المشكلة تصور نفسك أخذ حجر من الأرض وكسرت التلفزيون وتحطمت المشكلة أصبحت الآن يقول مشكلتك خرجت من نفسك وفي التلفزيون وكسرت التلفزيون وتكسرت المشكلة معه وخرجت منك المشكلة الآن وأصبحت متحطمة تحطمت أمامك في, في, في, في الشاشة ثم ماذا يقول لا تعود لك المشكلة يقول احتمال ضئيل جدا أن المشكلة قد بعد وقت تعود إليك عودة خفيفة فلا يحتاج المقام يقول أن تعيد عرض الفيلم من بدايته لا لا يحتاج هذا وإنما عندما تكسر التلفزيون بمشكلتك وتحطمت مشكلتك أمامه وأصبحت المشكلة ليست في صدرك وإنما تكسرت في هذا الجهاز الذي أمامك قال إذا أردت لو ما يعني أنها عادت إليك فيما بعد لو عادت إليك فيما بعد عندما تكسر المشكلة في التلفزيون يقول رأسا تمسك إصبعك وتضغط على إصبعك بقوة حتى تتألم ضغط شديد فإذا تألمت لأنك الآن ربطت عرض الفيلم وتكسيره وتحطيم المشكلة بالضغط على الإصبع فيما بعد أو فرضنا بعد شهر أو شهرين عاده المشكلة يقول ما يحتاج تعرض الفيلم اضغط على الزر اضغط على الزر في اصبعك هنا ضغطة واحدة قوية جدا هذه تكون بمثابة إعادة الحل من جديد بدل ان تعرض الفيلم مرة ثانية ثم إذا انتهى يصافحونه ويشكرونه على هذا الابداع وهذا الابتكار وهذا الاختراع في حل المشكلات ويقولون وينك من زمان ما شفناك حتى تعطينا حل لمشاكلنا هذا حل جميل و و و وإذا انتو كل واحد يقدم له مبلغا من المال لأن هذه حلول ولا ولابد أن يدفع فيها مبالغ مناسبة تليق بهذه الحلول المناسبة لأن هذه ليس, كل ليس كل أحد يصل إلى هذا الحل وكون اخترع لك هذا الحل وأبدع هذا الابداع وابتكر هذا الابتكار لا بد أن يعطى شيئا مجزيا ولهذا يطالبون قبل الدخول عند حلال المشكلات أو عند من يحلهم المشكلات يطالبون قبل الدخول أن يدفعوا مبالغ مجزيه له ثم قبل ما, يبدأ قبل ما يبدأ هذا بالحديث يتقدم واحد قبله من اتباعه ويقول هذا المتدرب الفلاني الذي فعل كذا والذي درس كذا والذي عنده خبرات كذا ويكتبون إفادات من بعض الذين درسوا عليه نشهد أنه قال لنا يوم كذا كذا وكذا واستفدنا كذا ثم تعرض هذه الأمور أمام الناس ويفتحون أفواههم ثم اذا انتهوا يخرجون مرتبطين بهذا العلم الذي حازوه واكتسبوه من هذا الرجل انظر كيف تقتل السنة أين مكان هذا الحديث الذي قرأناه اليوم في حل الاشكال وطرد الهم ولو قلت لهذا المتدرب اقرأ عليه حديث ابن مسعود اقرأ عليه حديث ابن مسعود في من أصابه هم أو حزن تجد ما يعرفه أجنبي عنه وإذا, واذا عرف شيء من الفاظه لم يعرف معانيه ولم يعرف دلالاته فهؤلاء يضيعون الناس ويخربون عقولهم ويخربون اذناء أذهانهم ويوعدونهم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى خرافات ما أنزل الله بها من سلطان والله تعالى علم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلي وصحبه